فخايس رافيو عليه السلام صعق من في السماوات ومن في الأرض هذه هي النفخة الأولى وهي نفخة الصاعق قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فزعم من في السماوات ومن في الأرض وقال فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله واختلف في الاستثناء هل هو لبيان القدرة أو أنه يشمل أقوامه قال بعضهم حملة العرش منحور العين والغلمان الذين في الجنة والله أعلم من هم المستثنون والإنسان في مثل هذه المواقف الغيبية لا يحاول أن يجاهد فيها بعقله لأن الغيب لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ينفخ إسرافاً فيصعق من في السماوات يمن في الأرض إلا من شاء الله ثم يمكث الناس أربعين والله أعلم كانت يوماً أو شهراً أو سنة ثم ينزل ماء من السماء أبيض فينبتون الله جل وعلا يقول لما ذكر الأرض قال إن ذلك لمحي الموتى لما ذكر فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى فينزل هذا الطل فتنبت الأرض ما الذي تنبت الأجساد كل جسد بن آدم يبلأ إلا عجب الذنب أما الأنبياء فلا يصلطوا الله الأرض عليهم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ومع ذلك يموتون وهم يعيشون حياة برزخية الله أعلم بها فإذا امتزج هذا الماء بعجب الذنب نبت فيتكون الجسد فتحتاج الأجساد إلى ماذا؟ إلى روح فتخرج كل روح من مستقرها أرواح الكفار في سجين وأرواح المؤمنين في عليين تمتزج الروح بالجسد ولا تخطئ روح جسدا خرجت منه تدب فيه الحياة فيقوم الناس لرب العالمين هذا معنى قول الله جل وعلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ينقلون عن المهدي الخليفة العباسي أنه زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد تحت إحدى سواريه ابن أبي ذئب أحد علماء المدينة فحاشية المهدي حاشية الخليفة حرص خدمه قالوا قم هذا أمير المؤمنين قال ولما أقوم إنما يقوم الناس لرب العالمين فأهم الحج... الخدم والحرس أن يبطشوا به فقال لهم المهدي دعوه فلقد وقف شعر رأسي مما قال قال إنما يقوم الناس لرب العالمين والمقصود عندما تتصل الروح بالجسد تدب الحياة فيخرج الناس من القبور يمسحون النو... الموت عن أعينهم قال ربنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون يخرجون يخرجون لا يدرون أين يذهبون لأنهم لا عهد لهم بالبعث قال الله جل وعلا كالفراش المبثوث ثم ينتظمون خلف إسرافيل ولهذا قال الله كأنهم جراد منتشر والجراد منتظم بخلاف الفراش في